جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم الهماكم الله الصواب وفقكم للحق أفعانا الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمؤمنين أجمعين آمين هل لليلة سبع وعشرين من مزية أو فضيلة فإن البعض يحتفل بها ليلة سبع وعشرين وهي هذه الليلة ليلة السابع والعشرين من شهر رجب السؤال هل لها هل لها فضيلة وهل يسرع الاحتفال بهذه الليلة على اعتبار ما يذكره البعض أنها ليلة الإسراء والمعراج أن الليلة التي اسري بها اسري بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها والجواب على هذا السؤال له جانبان الجانب الأول هل ثبت أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج هل ثبت أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج الجواب لم يثبت ومن يطالع كتب الأئمة وأهل العلم مثل الحافظ بن كثير والحافظ بن حجر والنووي وغيرهم من أهل العلم من تطرقوا لهذه المسألة ذكروا أقوالا كثيرة في وخلافا طويلا في متى كانت هذه الليلة وفي أي شهر خلاف طويل بين العلم ذكروا اقوالا تتجاوز العشرة أقوال بعضهم قال أنها حتى ليست في شهر رجب. قالوا في شهر ربيع وبعضهم قالوا في شهر رمضان ولهذا يقول ابن تيمية اختلفوا في, في, في شهرها وفي يومها وليس هناك شيء يعتمد عليه ولله سبحانه وتعالى حكمه في خفاء ذلك ليس هناك شيء يعتمد عليه بحيث يجزم أن ليلة 27 هي ليلة الاسراء أو في رمضان أو في ربيع ليس هناك شيء يجزم ولهذا اختلف العلماء اختلافا طويلا في ذلك هذا الجانب الأول الجانب الثاني لو ثبت فعلا أن ليلة 27 هي ليلة الإسراء هل يسرع الاحتفال؟ لو ثبت وعرفنا فيما سبق أن هذا لم يثبت وليس هناك أي دليل لمن يقول ان ليلة سبع وعشرين فعلى سبيل الافتراض لو ثبت أن ليلة سبع وعشرين هي ليلة الإسراء والمعراج هل يسرع الاحتفال الجواب على هذا السؤال أن مشروعية الأمر يجب أن يستند فيها إلى السنة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وقال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم محدثات الأمور وإذا نظرنا في الاحتفال الذي يقام ليلة الإسراء أو ليلة المولد أو نحوها من الليالي هل وجدت هذه الاحتفالات عند الصحابة رضي الله عنهم أرضاهم ونحن جميعا نجزم أنهم أحرص منا على الخير وأشد رغبة منا فيه وأسبق إليه منا رضي الله عنهم أرضاهم ولهذا لا ينقل عنهم مطلقا لا عن الخلفاء الراشدين الأربعة ولا عن الصحابة عموما ولا أيضا عن التابعين وأتباع التابعين أي شيء من هذه الاحتفالات لا الاحتفال بليلة المولد ولا الاحتفال بليلة الاسراء ولا الاحتفال أيضا بالليالي الأخرى ولو كان خيرا لسبقون إليه والله عز وجل قال والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعهم بإحسان هم السبقون لكل خير ولن نبلغ حرصا على الخير أشد من حرصهم وهم لم ينقل عنهم احتفال لماذا؟ لأنهم أحرص على الاتباع وأبعد عن الابتداع. بينما لما خف ميزان التأسي والاتباع عند كثير من الناس في أزمنة متأخرة أصبح يعمل في هذا الباب حبه فقط ورغبته وميوله وهواه ولو كان مخالفا لاحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحاكم في هذا الموضوع هو قول نبينا عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهرد وقوله عليه الصلاة والسلام عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين